مرجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيدُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيدُ إِذَا الْقُفُ فِيهَا سَمِعٌ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْلِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوُجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا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 وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا ذلولا فَامْشُوا فِيمَا نَكِبَهَا وَكُنُوا مِن رِّزْقِهِ فَامْشُوا فِيمَا نَكِبَهَا وَكُنُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أأَمِنَ في السماء أي يخصف بكم الأرض فإذا يتموك أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات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 اهدا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم اف من يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا ام يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْقِدَةَ قَالِ مَا تَشْكُرُونَ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 عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زنفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضلال مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا غورا, غورا فمن إِنْ أَصْبَحَ بِمَا